بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إلا علمه شركه الهدى ا ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي خ ف ت ن ا و ن ه على ما يرى ولقد راه ن ز ه ة أ خ ر ى عند س د ر ة منتها عندها ج ن ة الماوى اذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ر أ ى من آ ي ا ت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 س م ي ت و ه اسماء أ ن ا م ل ه الحسنى أنتم و موسوعه ا ل ن ا النابلسي أم س ن ما تمنى ل للعلوم الاسلاميه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 ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ن س و م ا لهم ب ه من ع ل م إن ي ل ل ع ل و إ ن ا ل ا يغني من ا ل ح ق ش ي ئ ا فأعرض ع م ن ه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 هو أ ع ل م بمن اتقى أ ف ر أ ي ت ا ل ذ ي ت و ل ى و أ ر م ق ل ي ل ا و ت ب ا ل ن ا ب فهو ي ر ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ان لا تزر وازره وزر اخرى و أ ن ليس للانسان الا ما تعاون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 الشعرا. وانه اهل د ع ا د ا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفك تاهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه, أزفت الآزفة ليس لها من موسوعه النابلسي للعلوم ن ن و أ ت س ا م د و ن ل ا س ج د و ا ل ل ه و ا ع ب م و ه